لأن أصل النسك التعبد، وقد بين تعالى أن منسك كل أمة فيه التقرب إلى الله بالذبح، فهو فرد من أفراد النسك صرح القرآن بدخوله في عمومه، وذلك من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك، والآية التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا الآية وقوله ولكل أمة جعلنا من سكى في الموضعين طرأه حمزة والكسائي بكسر السين والباقون بفتحها قوله تعالى وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يدعو الناس إلى ربهم أي إلى طاعته وطاعة رسله وأخبره فيها أنه على صراط مستقيم أي طريق حق واضح لعوجاج فيه وهو دين الإسلام الذي أمره ان يدعو الناس إليه وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمرين المذكورين جاء واضحا في مواضع أخرى، كقوله في الأول منهما ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين وقوله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت الآية وقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأخبر جل وعلا أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكقوله في الأخير فتوكل على الله إنك على الحق المبين وقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها الآية وقوله تعالى ويهديك صراطا مستقيما والآيات بمثل هذا كثيرة قوله تعالى وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون امر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايه الكريمه انه ان جادله الكفار أي خاصموه بالباطل وكذبوه ان يقول لهم الله اعلم بما تعملون وهذا القول الذي أمر به تهديد لهم فقد تضمنت هذه الآية أمرين أحدهما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهددهم بقوله الله أعلم بما تعملون أي من الكفر فمجازيكم عليه أشد الجزاء الثاني الإعراض عنهم وقد أشار تعالى للأمرين اللذين تضمنتهما هذه الآية في غير هذا الموضع أما إعراضه عنهم عند تكذيبهم له بالجدال الباطل فمن المواضع التي أشير له فيها قوله تعالى وإن كذبوك فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بريئون مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تعملون وَأَمَّا تَهْدِيدُهُمْ فقد أَشَارَ لَهُ في مواضع كقوله الله أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وقوله فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين فقوله ولا يرد باسه الايه فيه اشد الوعيد للمكذبين كما قال ويل يومئذ للمكذبين في مواضع متعدده وهم إنما يكذبونه بالجدال والخصام بالباطل وقد أمره الله في غير هذا الموضع أن يجادلهم بالتي هي أحسن وذلك في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وبيّن له أنهم لا يأتونه بمثل ليحتجوا عليه به بالباطل إلا جاءه الله بالحق الذي يدمغ ذلك الباطل مع كونه أحسن تفسيرا وكشفا وايضاحا للحقائق وذلك في قوله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا قوله تعالى ما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق عظمته حين عبدوا معه من لا يقدر على خلق ذباب وهو عاجز ان يسترد من الذباب ما سلبه الذباب منه كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم إن سلبها الذباب منه شيئا لا تقدر على استنقاذه منه وكونهم لم يعظموا الله حق عظمته ولم يعرفوه حق معرفته حيث عبدوا معه من لا يقدر على جلب نفع ولا دفع ضر ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وكقوله في الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى آملا أن يجمعنا بكم لقاء آخر وأنتم بخير